Allahil Akram, wadu'ul Nouri al-Haq al-A'zam. İqrâ, Bismillahi Alakram, wadu'ul Nouri al-Haq ران عليها الجهل وخيم اقرأ رجع حديثك لحن هتفى الكون به وترنم اقرأ رجع حديثك لحن هتفى الكون به وترنم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم صلى الله عليك محمد صلى الله عليك وسلم قل <تصفيق> يا طه قولك بصل قولك وحي الهائل المحكم قل يا طاق قولك فصل قولك وحي القايل المحكم قد علمك بيانك فيضا من بالقلم ابدا قد علمك بيانك من بالقلم وعلم بأطهر قلب شرفه بالصدق وكرم أجرى النبع بأطهر قلب شرفه بالذكر وكرم فإذا الملك تحبك زمرا وإذا الذكر يطوف منغم فإذا الملك تحبك وإلى الذكر يطوب منغم صل الله, عليك محمد صلى الله عليك بن في حشد بن النصر مسو وجمع هادني في حش عود <تصد> اليك وحف في الشرفات تضم وتلثم قصد العود اليك وحف في الشرفات تضم وتلثم فهم لا القول واعتصبو بعرن لا تتصم وتوصوا بالسيف خلاصا فسع السيف وصال ودم دم وتوصوا بالسيف خلاصا فسع السيف وصال مر الأفق رم رم قل يا طاعها إن خلفك جيش قمر الأفق رم رم فارس كل زمان ركب مسيرتنا وتقدم قديا فارس كل زمان ركب مسيرتنا وتقدم ومع البغي فكان هباء سوف يفر الجمع ويهزم ومع البغي فكان هباء سوف يفر الجمع ويهزم سوف يسود العرب بهذيك وبر that